قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَلَا تَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَن تَرْحَمَنِ وَأَن تَرْحَمَنِ وَأَن تَرْحَمَنِ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقَالَ رَبُّكِ هَذَا يَنْدَاءُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ إِنِّي لَأَشْهَدُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا که بیماری سر که وَاكُونَ لِلْمَرْءِ مَا كَسَبَ وَأَنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُرِيَنَّهُمْ آيَاتِنَا وَإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ ورائل. وَمَا فِي خودش میخواد شروع الله با این وانمودی که اونو الله ایمان الله عزیز ومعیم ما قرورم و لا ما حبورم و واردهم شكا إذن وان الله يحقهم فلا نغررنهم ولا من الطريق. <تصفيق> فِي جعل أستغرق نصرع لهم مع علمين. ثم سوارونا خطي وروحي. وجعل لكم السمع والأرصار والأغفلاء وليلا ما نشكرون. وقالوا إذا ضللنا في الأرض لقاقنا من هذا إلا لسناك وذوق ولا نرد بلا كون تعملون إنما يؤمن بآياتها الذين إذا بها خطوا سجدهم وهم لا يستكبرون كما جاء جنورهم على الوضع السلام عليكم انارهم بما افتقوا به وانما عملت قلوبهم وكان الله وربوا رحيما ان ماولى المؤمنين من امر مصيم وازواجهم هم ماول القحار بعضهم بعضا برگرده صادق <تصفيق> من رسول الله صدق منوال دبر الله وكان الله الله الله الرحمن ورضا الله الذي نورنا روير وداعاهم